لمن استطاع إليه سبيلا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقد بين الله عز وجل وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضى إلى الحج من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الحج وفضل المناسك أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيا الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه قلت بلى قال حج البيت ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعا بها درجة ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال نعم ما من مسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا أفضل الحج العج والثج من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة ليأتي هذا الحجر هذا الحجر يوم القيامة له عينان له عينان يوصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان للخطايا حطا ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو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 ثم يوم القر إذا رميت الجمار كانت لك نور يوم القيامة رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ثم قال والمقصرين وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدت كأمك فضائل عظيمة وأجور كبيرة يحتسبها المرء وهو يريد تدية نسك لله سبحانه وتعالى فالحج عباد الله موسم عظيم ومورد كريم وأذن في الناس بالحج يتوك رجال يتوك رجاله على كل ضال يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يلبي المؤمن نداء ربه وقلبه مفعم بالإيمان مفعم بالإخلاص يريد بذلك وجه الله عباد الله يحرم الحاج بالحج يوم الثامن من هذا الشهر المبارك في مكانه بمكة ثم ثم ينطلق إلى ميناء ثم ينطلق إلى منا يحرم الحاج ضحى يحرم الحاج بالحج يوم الثامن ضحى من هذا الشهر المبارك في مكانه بمكة ثم ينطلق إلى منا ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيصلي فيها، فيصلي في من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها ويقصر ربا ثم ينطلق إلى عرفات، إلى عرفات بعد طلوع الشمس لبيها، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. فيصلي فيها الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ثم يظل داعيًا الله متضرعًا إلى الله مفتقرًا إلى الله لا يضيع دقائق هذا الموقف العظيم والمشهد المهيب الموقف الذي أدحر وأدل الشيطان والله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته يبتهل إلى الله يخشع قلبه لله، يخضع بدنه لمولاه، يعظم جانب الرجاء في قلبه، يتذكر آيات وأحاديث الرجاء، حتى يقوى رجاءه، حتى يقوى رجاءه في الله، ويسير يقينه لله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم إذا غابت الشمس صار بسكينة ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ملبيا إلى مزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء قبل أن يفعل أي شيء ثم يبيت بها إلى الفجر ويجوز للطعفة ومن معهم أن يدفعوا منها قبل الفجر فإذا صل الفجر دع الله وكبره وهلل إلى أن يضيء الفجر جدا قبل طلوع الشمس ثم قبل طلوع الشمس يذهب إلى منا ليرمي جمرة العقبة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصار ثم يذبح هديه إن كان معه هدي ثم يحلق شعره أو يقصره والحلق أفضل ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان عليه ثم قد تحلل ثم قد تحلل التحلل الكامل ثم يرجع إلى ميناء فيبيت فيها ليالي التشريق ويرمي في أيامها الجمرات الجمرات بعد الزوال وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ثم إذا راد أن يخرج من مكة طاف طواف الوداع اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسل الحجيج حجهم وتقبل منا ومنهم وأبعد عنهم السوء والشرور يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوا الله فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن صفته والنار فمن يعمل مثال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثال ذرة شرا يرى ثم علم عباد الله أن الوضع في بلاد المسلمين لا يفرح إلا عدوا أو من يهود أو نصارى أو مشركين أو منافقين فالوضع متأزم والبلاء قد كثر وكبر ولا يسع الرجل الحصيف إلا أن ينظر إليها بحكمة أو اللجوء اللجوه إلى الله صغارا وكبارا شيبا وشبابا نساء ورجالا اللجوء إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اللجوء إلى الله واتباع شرعه والاستقامة على أمره هو المخرج من كل فتنة والمخلص من كل بلية ثانيا الأخطاء موجودة موجودة معلومة في حكومة أو شعب لا ينكرها أحد ولكن لا تعالج إلا بالحكمة والروية والمنصف الصحيح وحسن النوايا والدعوة بالتي هي أحسن وليس بالتنابز بالألقاب وإذكاء نار حيث أن المخربين كثر ممن لا يريد لهذه البلدة خيرا من منافقين باطنية قد فشوا وأغهروا رؤوسهم وأبانوا عما تغمره قلوبهم من الحقد والحنق على هذه البلدة ثالثا الدعاء لهذه البلدة بالأمن والأمان والخير والأطمئنان والدعاء للأمير بأن يمنحه الله عز وجل الرشد في الأمر وانشراح الصدر لكل ما فيه خير لراعيته بل لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين رابعة احذر عبد الله احذر عبد الله من الفتنة أن تخوض فيها وأنه يسعك السكوت كما وسع غيرك وأعلم, واعلم وفقك الله أن السيف إذا وقع لا يرفع أعاذنا الله تعالى من ذلك خامسا احذر من كل شائعة فإن الشائعات تهدم المجتمعات الآمنة وقد تورث الطياع والدمار للعباد والبلاد هيا الله عز وجل لبلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت, في هديت اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم تقبل منا ومنهم، اللهم أبعد عنهم السوء والشرور ياذ الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك قريب مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم كل إخوالنا في سوريا وليا ونصيرا اللهم كلهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وعنهم ولا تعن عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم اللهم عليك بمن بغى عليهم اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم شل أركانا وأيبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين اللهم أنزل عليه رجزك وعذابه اللهم عليك به وبمن عاونه اللهم عليك به وبمن معينه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل عليه رجزك وعذابه اللهم إنا نسأله بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له وهو أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القامطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القامطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القامطين اللهم on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on maaharisna, الميت on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on maaharisna, Allah on وأرسل السماء علينا مدراراً يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين